ورسل يرسل مبارك عليه وورد سل الله عليه وسلم مخشونا بيد العناية مكبورا لكل هداية وأشرغا بباعه القضاء وتعالى طلب من نوره وضاء وجفر في عجبيعته من بذي من الخلاعي كما جفر في ومينة المجزات لفمولنا الفائزة وسبوك السرافات وغيب الشياد من السماء لسهول المطرقات ورجع كل جبال وهو بطوة صرفنا في فليل خارج فما تعلم من سنة النور الصاجر وأشرقها